قال علمها عاد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبله وأزل وأزل من السماء ما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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المتلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى